إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ياباسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ فَلَا أَصْدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَابَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ايحسب الإنسان ان يترك سدا ألم يكن طفتا من مني يمنا ثم